مقواك مقواك يا قلب حزين مقواك تضل محالك تضل محالك والفرح نساك انهارك ظلمه انهارك ظلمه وصهر الليل بلاك لحبيبي تقضي صديقي سالك لا حنيني خاف فيك هذا مكتوب قلبي هذا مكتوب قلبي he d'ar arribo en el mar. Aïll carretera ما هو سيدي حدي طول الليل ذكي ودمعي واثيري مسروه طول حيرهتي ليه ليه يا دنيا ليه هدي اللي قالت لي يا صدر حنين ضميتني اه هو قاعد راح يتضرى I love you. جاكرا بي حد المتصوب السمه تحثني اه اه يا ربي لك نشكي بني تنسى صعب علي يا نتعب يا ربي عدي بي طول اللي لكي والدمع يواتيني نجروح وجرح يرامي تيب on